خِتابُ مَرقُوم يَشهَد المُقَابون إِ الأبَرارََ فِي نَعمِ على الأرائكِ يَظرُون تَعرفف فيِي جوهم نَظْرَةً النَّعم يُسْقَوونَ مِ الرَّحيقم مخْتُ مِن ختَامُ وَفِيهِنَّ كَفَيَتَيْنِ مُتَنَافِسَاتٍ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنَيَّ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون